يضاعف لهم العذاب يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون لا كانوا يستطيعون السمع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 اَهْلُ الْجَنَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ثَن الفَر قينكَ الأعم وَ الأصَّ وَبَصير والسَّم مثل الفَ قينكَ الأمار الأصَّ وَبَصير وَسَّم هل يَتان مَثَ هل يتَو فذاَا تَذَتكَ وَلَقَد أَسَل النانُ حن إلَ قَوْمِه إِ لا تعبدوا الا الله لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم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 121. إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم ان نلزمكموها وانتم لها كارهون